درس الشيخ مصطفى حفظه الله, الله في مادة النحن فليتفضل جزاو الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد ولد عذنان وعلى آله وصحبه حملة علمه وآدابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين مشرف وكرم وأنعم وعظم أما بعد فأحمد الله إليكم في هذه اللقية المتجددة مرة بعد مرة والذي يلزمنا أن نذكر أنفسنا وإخواننا بالمقصد الأسنى الذي حملوا أنفسهم عليه من جهة تجشم السعاب في الحضور في مثل هذه الدوارات وهذا فضل من الله فضيل ومقام جزيل لا يتأتى لأي كان والعلم هذا لو لم يكن له فضل إلا أنه السبيل الموصل إلى رضوان الله عز وجل لكانت تلك لكانت هي الغاية التي يحمل الرجل نفسه على تحصيل العلم فيها ومن أمثل ما سمع في هذا الباب قول قائلهم دعوني واختباري وأمري في دعوني واختباري وأمري فإنني بصير بما أفري وأبرم من أمري إذا ما مضى يوم ولم أصطنع يدا ولم أقتبس علما فماذا من عمري فانكر الشاعر هذا أن يكون من عمره يوم يمر عليه من دون إفادة أو استفادة من دون إفادة أو استفادة فقال دعوني وأمري واختياري فإنني بصير بما أفري وأبرم من أمري إذا ما مضى يوم ولم أصطنع يدا يعني لم أعمل معروفا ولم أقتبس علما فماذا كان من عمود أما أن نكون ممن يخلف العلم ظهريا ولا يأخذه ويتأفف بالواقع المعاش فإن هذا مسلك نقمه الله عز وجل في كتابه ونقمه نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته ونقمه الصحابة الذين هو أولى الخلق بالإصابة ونقمه كل فاضل من أهل العلم الأجلاء والأئمة الفضلاء الذين شابت لحاهم في الطلب فلزاما عليك أن تقف على هذا المقصود الذي أذكر فيه نفسي وإياكم كي لا نغفل عنه ولا ننكبه ظهريا والله المستعب وأما فيما يتعلق بمادة التي مشينا فيها شوطا لا بأس به توقفنا في آخر ما كنا توقفنا عنده فيما يتعلق ب علامات النصر فيما يتعلق بعلامات النصر وقد ذكر النظم ها هنا العلامات فقال فضل قال النظم رحمه الله باب علامات النصب علامة النصب لها كن محصية الفتح والألف والكسر ويا وحذف نون فلذي الفتح به علامة, علامة يا ذنها لنصبه مكسر الجموع ثم المفرد ثم المضارع الذي كتسعد بالألف الخمسة نصبها التزم وانصب بكسر جمع تأنيث سلم وعلم بأن الجمع والمثنة نصبهما بالياء حيث عن وخمسة, وخمسة الأفعال, الأفعال نصبها ثبت بحدف نونه إذا ما نصبت بحذف نونها إذا ما نصبت صلحون عندكم بحذف نونها إذا ما ثبت إذا ما نصبت. نعم. قد ذكرنا العلامة الأصلية في باب الإعراب نصبا إذا دخل عامل النصري على الكلم فإنك تعمل فيها وقلنا الكلمة لأن ثمة في النصب جنسان وهما الاسم والفعل لأن النظم رحمه الله عمل إلى التقديمة بذكر وفع ثم النصب لأن هاتين العلامتين إنما تعملان إنما تعملان في الأفعال وفي وفي الأسماء فناسب أن يقدم ما كان مشتركا بين هذا وذاك على ما كان مختصا بالاسم دون الفعل أو ما كان مختصا بالفعل دون الاسم فالمختص بالاسم دون الفعل هو الجر والمختص بالفعل دون الاسم هو الجزم فحقق هو نظرا كليا في جهة أنه قدم بين يديك ما كان مشتركا كي يضبط أصله ثم فرع بذكر ما كان علامته سبيلا لاختصاصه بنوع دون نوع لاختصاصه بنوع دون نوع وقد ذكرنا العلامة الأولى التي اصطلحنا على اسمتها بالعلامة الأصلية العلامة الأصلية التي هي الفتحة. التي هي الفتحة نعم الفتحة بناء علامة ذهب البصرة الفتحة أو ما نابعنا عكذا يقولون في النص ومع المذهب في الكوفة فيقولون تغيير مخصوص علامته الفتحة أو ما نابعنا نعم وفصلنا المقام في الأجناس التي تكون الكلمة فيها الكلمة فيها معربة بالفتحة نصبا وبقي أن نذكر العلامات الفرعية التي ذكرها هو في قوله علامة نصب لهاك المحصية الفتح والألف والكسر ويا وحذف نون إذن ذكر خمس علامات العلامة الأولى أصلية وباقي العلامات فرعية فاليوم بحول الله عز وجل نبدأ بالعلامة الفرعية الأولى وهي الألف نصبا نيابة عن الفتحة نيابة عن فتحتي فقال هو بالالف ال... بالالف الخمسه نصب بالالف قال بالالف الخمسه نصب, نصب هلتزم بالالف الخمسه نصب هلتزم ونصب بكسر جمع تاميه سالم واعلم بأن الجمع والمثنى نصبهما بالياء حيث عنا والخمسة الافعال نصبها ثبت بحذف نونها إذا ما نصبت بحذف نون هاء ما نصبت نعم فهنا ذكر لك جنس هذه العلامات الفرعية وبدأ بالالف لم يبدأ, لم, يد... لم يبدأ بحذف النون ولم يبدأ كذلك بلياء لأن الألف إشباع للفتحة لو أشبعت الفتحة فيخرج معك الألف فلما كانت هي يعني وليدة الفتحة كما يقول بعضهم بنت الفتحة الألف بنت الفتحة نعم. فلما كانت بنتها كان يلزمنا أن نذكر الأصلة وبعده الفرع الأصلة وبعده الفرع وبعد ذلك عرج على ذكر العلامة التي بعد فقال بالألف الخمسة ثم قال واعلم بأن الجبع الثاني نصبوهما بالياء حيث عنا لأن الألف والياء يعني شريكان في بعض الصفات منها المد, منها المد أنهما حرفان مديان وكذلك الليم فهما يعني فيهما ليون طيب فهذا الذي حمله على ذكر هذا ثم لما كانت علامة الحذف علامة عدمية والعلامات الفرعية الأخرى علامة ثبوتية قدم ما كان ثبوتيا على ما كان عدميا قدم ما كان ثبوتيا على ما كان عدميا لماذا؟ لأن تقديم الثبوت على العدمي مشكلة دقيقة هو أن العلامة العدمية ظاهرة البيان فتقول هذا يعني علامته ظاهرة وهي الحزه وأما ذاك فهو الذكر والذكر لا بد من تحديد مقاماته فبدأ بالألف فقال بالألف, بالألف الخمسة نصب هل تزم؟ وانصب بكسر جمعة انيث سلم بالألف الخمسة نصب هل تزم؟ أي أن الألف تكون علامة في جنس وحيد ومقام فريد هو الأسماء الخمسة على ما حصرها هو هنا أو الأسماء الستة على الصحيح من أقوال النحاة كما قال صاحب الملحه ثم هنوك سادس الأسماء ففهم ما قال فاحفظ ما قال قال حفظا حفظ حفظ للذكاء فاحفظ ما قال للذكاء معنى ذلك أن هنوك تعد من الأسماء الستة لا من الأسماء الخمسة لا من الاسماء الخمسة بالالف اي بمسمى الالف بمسمى الالف بالالف وقوله نصبها هذا منصوب منصوب على أنه مفعول مقدم منصوب على أنه مفعول مقدم لماذا قدمه؟ ليفيدك فائدة وهي الحصر وهي الحصر أن جانب المصر بالأليف إنما هو محصور في جنس وحيد وهو الأسماء الستة فليجل هذا عمد إلى التقديم أو يكون قد حصر بالتفعيلة فحمل نفسه على ذلك على تقديم ما حقه التأخير أو تأخير ما حقه التقدير ما حقه التقدير نعم 7. Amea, anna, ta kareerub, eidet, et ta harjaks oma 6. هذه الجنس Ma harjaks oma 6. Ma harjaks oma 6. Ma harjaks oma 6. Ma harjaks oma 6. Ma harjaks oma نعم الهن الهن يعني هذا يعني يستعاض عنه عما يستقدر يستقدر من ذكره أو يستحي من او يستحى من ذكره او من ذكره هذا يعني كان العرب يقول يعني هنوكه عما يعني يريد اخفاءه قصدا لانه فيه جانب الاستحياء من ذكره وهذا يعني مثل كل مليح عند العربية قديما كان العربي كثيرا ما ياتي بهذه ها الكنايات عن ما يستقبح ذكره كالغائط مثلا فالغائط كثير مننا يحسب أنه عين البراز عين البراز هو الغائط هذا خطأ وإنما الغائط هو المكان القريب والمنخفض من الأرض ولعل مدينة لغواط لعلها من هذا السياق أنها قريبة, و يعني قريبة من الأرض ودانية فليجري هذا الله عز وجل أدبنا بهذا الأدب أن الإنسان متى ما وجد سبيلا للاستعاضة عما يستقبح ذكره فإنه يستعيض يستعيض عنه, عنه بما يتمم له المقصود ويزول عنه المرهوب يتمم له المقصود من ذكر كلامه ويزول عنه المرهوب من وصه بالبذاء فيقول الناس عنك أنت بذيع أنت وليس لك من الأخلاق ما يحملك على أن تأتي بذيء بالمليح من الكلام فلأجل هذا هذا تأذيب ضمني هذا تأذيب ضمني في تكنية العربية عما يستقبح بالهن نعم. والذي أمغي هو هنا أن التمثيل على هذا متيسر جدا على كل الأسماء التي ذكرناها فتقول مثلا إن قال الله عز وجل إن أبانا في ضلال مبين إن أبانا لفي ضلال مبين فقولك إن أبانا من يعرب لنا أبانا فضل الله أحسنت عوضا عن الفتحة لأنه من الأسماء الستة لأنه من الأسماء الستة وهم مضافا نون في محل جر بالإضافة فالشاهد أن أن هذا السياق الذي ذكرته الآن الإعراب فيه إنما هو إعراب فرعي بالآلف نصبا نيابة عن الفتحة لكن الذي يجدر التنبيه عليه فتكتبونه تنبيه أنتم يعني. الذي يجدر التنبيه عليه أنه ثمة لغة قد تشوش على ناظرك وعلى مسمعك وهي لغة القصر لغة القصر ما هي لغة القصر؟ يعني في كل المقامة الإعرابية وباختلاف العوامل التي تدخل على هذه الأسماء فإن الكلام يقصر فيها لكن الإعراب الذي يعرب في هذا ليس إعراباً بالحروف الحروف وإنما إعراب تقديري مقدر على الألف وهذا كمثل قول أبي النجم فيما نسبه إليه العين وكذلك السيوطي في شرحه على شواهد المغني, المغني السيوطي له شرح على شواهد المغني كتاب رائع جداً فمن ذلك ما نسب إلى ابن نجم وبعضهم ينسبه إلى رؤبه العجاج فهو الأبيات فيها هم الابيات فيها هو من ابياتي في نسبتها إلى صاحبها ويقول فيها صاحبها هو بالنجم فيما حققه السيوطي يقول واهن ريا ثم واهن واها هي المنال وان نالناها يا ليت عينها لنا وفاها بثمن نرضي به اباها ان اباها وابا اباها في المجد فلما قال إن أباها وأباء بها الأصل أن يقول إن أباها وأباء بها لكنه قال إن أباها وأباء أباها بناء على لغة معينة وهي القصر وهي لغة القصر فسواء كان في محل خفض أو في محل رفع أو في محل نصد تبقى هذه الألف والأعراب فيه يكون تقديريا ففي مثل قولك إن أباها وأباء أباها تقول أباء أبا أباها ابها كيف تعربه مضاف اليه نعم مجرور لماذا تمجروا ما هو العامل يقال الاضافه يقال المضاف يقال الحرف نعم, نعم. مجرور ما قال والصحيح بالمضاف بالمضاف نعم وعلامه جره أحسنت هذا اليا... نيابة عن ال... الألف نيابة عن الكسرة منع من ظهورها حكاية اللغة منع من ظهورها حكاية اللغة أنت حكي... حكيت, أو حكيت ما كان من لغة العرب فهذا منعك من ظهور الحركة الإعرابية هنا فتسميها بالإعراب المحكي يسمى هذا بالإعراب المحكي والسبب في ذلك أنك حكيت لغة لغة عربية صحيحة لكنها قليلة في النظم وقليلة في النثلي قليلة في الشعري وقليلة في النثري. فهذه تسمى لغة القصر وفيه ثمة لغة أخرى وهي لغة النقص وهو إسقاط الحروف يعرب الحركات ومن شابه أباه فما ظلم أباه ولم يقل ومن شابه أباه اده مفعول نعم ومن شابه اباه فهو مفعول منصوب وعلامه نصبه الالف فالاصل هكذا تقول لكن رؤبه بالعجاج قال ومن شابه أبه فما ظن ابه ابه اخه هكذا ها فهذا اعراب بالحركات هذا اعراب بالحركات الذي ينظر فيه الذي ينظر فيه النحوي ينظر في جانب معين وهو مشتهر من اللغه دي. أما ما كان نادراً أو في حكم ناغر فإنه لا يغلب إنما يحفظ يحفظ ويقال أنه ثمة لغة عند العربي نطقت بها فإذا وجدت ذلك تؤوله أنت وترى فيه لعراب المحكي كما يسمى أو تأتي فيه بما تجزم بأنه الحق الحقيق في ذلك الجنب إذن هذا فيما يتعلق بقوله بالآلف خمسة نصبها التزم نصبه التزم أي الزمه أمر من الالتزام الزم هذا الباب واحفظه لماذا؟ لأن حفظه هو السبيل لوصول ملكتك أنت إلى إدراك للقواعد العربية من جهة إدراك حصر جنسها حصر جنسها نعم قال بالألف الخمسة نصبها التزم وانصب بكسل جمع تأنيث سلم قال وانصب بكسل جمعة تأنيث سلم هذه هي الحركة الإعرابية الفرعية الثانية وهي الكسرة نيابة عن الفتحة وهذا في جنس وحيد ايضا وهو ما جمع بألف وثائن مزيدتين أو ما جمع أو, أو جمع المؤنث السالم جمع المؤنث السالم, السالم, السالم هذا يعني تصلنا القول فيه وفيه ما هو ملحق به ككسم بعض المفاريد اسم بعض المفاريد المؤنثه كقولك مثلا عرفات عرفات ليس بموضوعا بإزاء جمع المؤنث السالم فليس هو من اسماء النساء حقيقه ها وانما هو اسم مفرد ومعناه مؤنث اسم المفرد يعني يعني مفرده اسم مفرد ja مؤنث ها كذلك اذرعات اسم مكان وقد ورد في شعر إمرئ القيس أذرعات نعم أذرعات نعم فهذا فيما يتعلق هذا الألباب فتقول مثلا خلق الله السماوات والأرض خلق الله السماوات والأرض ما الدليل على أن السماوات في محل مصب احسنت والأرض والأرض فلما كانت الأرض يعني منصوبة دل ذلك على أن وإن كان دلت الاقترام ضعيف عند الله دلت الاقترام ضعيف عند الاصوليين ها؟ وآتوا حقه يوم حصاده قال كل من ثمره إذا ثمر وينعه وآتوا حقه يوم حصاده هل يجب يعني الأكل؟ لا يجب العشد تقول أنت واجب الأكل لأن الله عز وجل عطفه على الواجب فدلت الاقترام ضعيف عند الاصوليين لكن المعنى الكلي لا يستغنع عنه فالمعنى الكليها هنا هو أن الأرض أتت منصوبة فلما أتت منصوبة وعطفت على ما قبلها والمعطوف يعني يأخذ حق المعطوف عليه فدل ذلك على أن السماوات أصل وضعها السماوات لكن العربي لم يعرف هذا العربي لم يعرف هذا اللهم إلا في أذرعات فإنها ضبطت أذرعات وأذرعات وأذرعات هكذا هذه كلها ضبطها بها بعض اللغويين لكن الصحيح من ذلك الذي يدل عليه القياس أنك تقول أذرعاتي نعم من دون فتح من دون فتح لأنها دلت عليها لغة القرآن فقال الله عز وجل خلق الله السماوات السماوات مفعول به منصوب وعلامة نصبه هذا عند الجمهور وفيه من يعرب هذا إعرابا آخر كما درج عليه من هشام وغيره لكن هذا لا يهمنا المهم أنه مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة هذا هو الإعراب النيابي الإعراب الفرعي ففيه إعراب أصلي وثمت إعراب نيابي فلأجل هذا إذا أراد الإنسان أن يقرر جانبا كليا في هذا الباب فإنه يقول أنه ثمت حركة إعرابية وهي نائبة عن النائب فالنائب الأول هو الألف والنائب عنها هي الكسرة والنائب أيضا عن الفتحة هي الكسرة وهذا محصور في جنس وحيد كما ذكرت لكم هو ما جمع بالف وتائن مزيدتين كما قال رحمه الله وعلم بان الجمع والمثنى نصبهما بالياء حيث عنا وعلم بان الجمع والمثنى نصبهما بالياء حيث ان ذكر لك العلامه الثالثه الفرعيه وهي الياء أن يكون أن تكون هذه الكلمة منصوبة بلياء نيابة عن الفتحة وهذه حركة أيضا فرعية ثالثة عقب بها بعد الحركتين الأوليين وهما الألف هو الكسرة وقال واعلم بأن الجمعة والمثنى نصبهما بلياء حيث عنه اعلم هذا أمر من العلم ويؤتى بهذه الكلمة اهتماما بما بعدها يتابي هذه الكلمة اهتماما بما بعدها ولم يقصد النظم هنا أن يحضك على جانب معين أن تعتني بالنظر فيه وإنما هو من حشو الكلام من حشو الكلام الذي حمل نفسه عليه من جهتي حصره بالتفعيلة ومحصور بوزن هذا النظم محصور ببحر الرجز سمي رجز رجزا للثراب تفعيلاته للثراب تفعيلاته فلما حصر به لما حصر به اتى ببعض الكلمات التي قد لا يستسيغها الناظر فيها على جهة بكرها في السياق نفسه وقد لا يكون ثمة ما يستدعى معه ما يستدعى معه تقديم أو تأخير فإنه لو امتد إلى ذلك فإنه كما يقال يجوز في الشعر ما لا يجوز في غيره يجوز في الشعر ما لا يجوز في غيره قال واعلم بان الجمع والمثنى نصبهما بالياء حيث ان الجمع هنا اطلقه من دون تقييد اطلقه من دون تقييد لا بالمذكر لا بجمع المذكر السالم ولا بجمع التكسير ولا بجمع بالالف وتاء مزيدتين ولا باسم الجمع ولا ب ماذا بقي جمع التكسير لم, ي... لم يقيده بشيء والضابط هنا أن الجمع إذا أطلق هكذا من دون تقييد فإن الذهن ينصرف إلى جمع المذكر السالم إذا ذكر بإزاء المثنى إذا ذكر الجمع هكذا من دون تقييد من دون ذكر جمع المؤنث أو جمع المذكر ينصرف الذهن وليس ذهني وذهنك وإنما ذهن النحاة لأن الحقيقة العرفية إنما هي محكمة عندهم النحاة ينصرف ذهنهم إلى جمع المذكر السالم جمع المذكر السالم نعم فليجل هذا المقصود بالجمع هنا هو جمع المذكر السالم وليس المقصود به لا جمع التكسير ولا ولا ما جمع بألف وثائن مزيدتين نعم نعم نعم في العلامات الاخرى ناقشنا اذا الشاهد من هذا المقام ان النظمة لما عقب بذكر الجمعها هنا لم يذكره بهم يتقرون فريدا وانما عطف عليه المثنى لماذا لان حكمهما واحد في هذا الصرف فان كلا من المثنى والجمع يعربان اذا دخل عليهما عامل النصب وهذا مهم جدا عامل النصب عامل الرفع عامل الجر سيتي معنا عامل الجزم سيتي معنا هذا أمره مهم جدا فإنه لا يتأتى لك النظر في جانب تقريري أن هذه الكلمة منصوبة إلا إذا عملت عليها عامل إلا إذا أعمل عليها عامل هذا هو الذي ينبغي أن ينقضح في ذهن الطالب حين ينظر إلى هذه السياقات المطلقة التي تقع في كلام النحا لابد من تقدير كلام في هذا إذن اعلم بأن الجمع والمثنى نصبهما بالياء حيث عنا نصبهما بالياء لما نصب الجمع جمع مذكر السالم ونصب المثنى بالياء لما نصبها بالياء بد علينا من ذكر ضابط تفريق بين المثنى والجمع يحصل معه تمييز هذا عن ذاك تمييز هذا عن ذاك طيب. لو أنعمتم النظر في المثنى من يمثل لنا بكلمة هي مثنى يالله يا جماعة قال لا محمد لا ضرب الله مثلا رجلين فرجلين أتى به في فيما عمل فيه عامل النصر فقال رجليني طيب لو نظرتم إلى الحرف الذي قبل الياء وإلى بعد الياء كيف هي حالته رجليني رجل قبل الياء مفتوح بعد الياء النون مكسور إذن هذا هو المثنى يأه بخلاف يائي الجمع التي هي أكسها مفتوح ما قبلها مكسور ما بعدها وأما الجمع المذكر السالم مسلمين مكسور ما قبلها مفتوح ما بعدها إذن هذا هو الضوء التمييز بين اليائين أن ياء المثنى أن ياء المثنى مسلميني مفتوح ما قبلها ومكسور ما بعدها وأما يا أول المذكر السالم فهي مكسور ما قبلها ومفتوح ما بعدها ها؟ مكسور ما قبلها ومفتوح ما بعدها هذا ضابط تقريبي هذا ضابط يميز به المثن عن الجمع طيب هل هذه قائدة كلية ورد في بعض الشعر أنه قد يخرج عن, عن هذا الأصل يخرج بعضه خرج بعض كلامهم عن هذا الأصل نعم القاعدة التي ذكرنا الآن قد خرمها بعض ليست يعني خرما كليا وإنما استثنية منها بعض كلام العرب في عكس القاعدة المثنى أنت لما تقول مسلمين لا المثنى قد يكون بعض الأحيان سأعكر عليكم طيب. المثنى بعض الأحيان يعني تقول مسلمين مفتوحوا ما قبلها مكسوروا ما بعدها في بعض شعر العرب ورد العكس في المثنى ورد العكس ها؟ كما كقول جرير قد عرفنا جعفرا وبني أبيه وأنكرنا زعاني فآخريني هكذا غبطه آخريني هذا في فيما في الجمع الأصل يقول آخرين فهو غبطها آخريني هكذا ها؟ كذلك قول سحين فماذا تبغي الشعراء مني وقد جاوزت حدى الأربعين حدى الأربعين هكذا رضبطها إذن هذا الجمع خرج عن قاعدته لكن هذا على جهة الاستثناء لأن القياس أن المثنى, المثنى هكذا يضبط يضبط كما ذكرناه لكن هذا خرج عن القاعدة الكلية خرج عن القاعدة الكلية فيحفظ ولا يقاس عليه يحفظ هذا ولا يقاس عليه شمخ يالقام يصنع اذا هذا يحفظ ولا يقاس عليه فشاهد من هذا أن هذا ورد في بعض شعر العرب ورد في بعض شعر العرب كما سمعتم في قولي سحيم ها ابني ابني وثير وكذلك في قولي في قول شاعرهم في قول جرير وجرير معناها الحبل في لغة العرب ففي قول جرير ورد ان هذه القاعده قد انعكست في باب المذكر السالم وكذلك الحال في المثنى كذلك الحال في المثنى كقول قائلهم أعرف منها الجيدة والعينانة ومن خارين أشبها غضيانة والعينانة الأصدق يقول والعيناني لأننا قلنا مكسور ما بعدها فوقال والعينانة أعرف منها الجيدة والعينانة ها ومن قرين اشبهه بريان اذا الشاهد ان قوله والعينان ضبط على هذا الأسل. ضبط على هذا فليكن ربنا وقعت عينك عليه لا هذا خطا وانما تقول هذا اسلوب عربي تكلم به بعض العرب وشاهده ما سمعنا او انه خرج على جهه الاستثناء للضروره الشعريه او انه على جهه الاستثناء لضروره الشعريه وكذلك ورد في المثنى ضم النوني ورد في ضم النون وهذا كقول قال يا أبتي أرقني قمدان فالنوم لا تألفه العينان العينان هكذا قال والأسفل يقول العينان فقال هو العينان هكذا ضبط فقوله فالنوم لا تألفه العينان المقصود به أنه قد خرج على بعض اللغة أنه قد خرج في لغة أو على جهة الضرورة الشعرية التي لا تكدر صف أحد نعم. فشاهدوا أن هذه الضوابة التي ذكرت لكم لو ضبطتموها حسنا معكم ذكر قاعدة كلية في باب المثنى وفي باب جمع المذكر السالم جمع المذكر السالم ينصب بلياء نيابة عن فتحة قول الله عز وجل إن المسلمين والمسلمات ها؟ فقوله عز وجل ان المسلمين المسلمين اسم ان منصوب منصوب بان ان وعلامه نصبه الياء نيابه عن الفتحه ها؟ لانه جمع مذكر سالم طيب عن التنوين في الاسم المفرد والنون عن التنوين في الاسم المفرد طيب, طيب. طيب. المثنى كما قال اخ محمد ضرب الله مثره رجلين رجلين ها رجلين فهو منصوب بالياء نصبه فهو منصوب وعلامه نصبه الياء على قول الكوفيين وصح توسع فيه ونيابه عني الفتحه نيابه عني الفتحه طيب. فهذا يعني فيما يتعلق بقاعدة الإعلامة الفرعية في باب جمع المذكر السالم وفي باب المثنى ثم قال بعد ذلك أعلم بأن الجمع والمثنى نصبهما بلياء حيث عنّا, عنا ما أخوذ من عنا يعن ويعن عنا من إذا عرض تقول فلان عنا له الأمر أي عرض له الأمر نعم وقوله هنا عنا أي عرضة لماذا؟ لأن هذه الحركات هي حركة عرضية فمثما غيرت السياق وأتيت فيه بعدما كان مثلا في الكلام عامل يقتضي الرفع لما غيرت السياق وأتيت فيه بالعامل الذي يقتضي النصدى فإن هذا قد عرض عليه ولم يكن أصيلا فيه لم يكن أصيلا وإنما هو عارض لماذا؟ لأن كما ذكرنا في المقاي... في المقدمات الممهدات الأولية أن الكلام هذا ليس نقليا الكلام العربي ليس نقليـا وإنما Yozad لو أراد الأخونار أن يحدث جملة يحدث جملة ولو أراد محمد يحدث جملة يحدث جملة فلس هذا علماً نقليا وإنما هو يعني لو أرى الحسن أن يحدث جملةober وإنما تتحدثه أنا إذا لما كان كذلك فإنه يعرض لي من كلام ما لا يعرض لك ويتغير الكلام نفسه من سياق إلى سياق ف PRNM فلما كان هذا التغير يحصل حسنا أن يتغير معه كذلك العوامل العوامل التي ذكرناها وذكرنا أنها أصيلة في باب النحو ذلف فيها الجرجان كتابا سماه العوامل المئة وشرحه خالد الأزهدي وهذا كتاب نافع جدا لو سطال إنسان يحفظ هذه العوامل المئة يحفظها لأن يعني سيعلم بالله عز وجل علما علما يقين ما هي العوامل التي تؤثر في كون مدخول هذا العامل على النحو الفلاني ها؟ على النحوي الفلاني نعم فشاهدوا أن هذا معنى قوله نصبهما بالياء حيث عنا بالياء نيابة بالياء على مذهب البصرة مباشرة هكذا لأنهم يعتقدون أن هذه الحركات هي عين الإعراض وخلافا لأهل الكوفة الذين يجعلون الإعراض هو تغير مخصص علامته الياء علامته الياء معم. ثم قال والخمسة الأفعال نصبها ثبت بحث نونها إذا ما نصبت والخمسة الأفعال خمسة الأفعال نصبها ثبت بحث نونها إذا ما نصبت والخمسة هذا فاعل والأفعال صفة له ونصبها الخمسة مبتدأ والأفعال صفة لها ونصبها مبتدأ ثاني وثبت خبر المبتدأ الثاني, الثاني مع الخبر خبر لمفتلول قوله هو الخمسة الأفعال نصبها ثبت الخمسة الأفعال على جهة إطلاقه للعالميتين كأنه صار علما على هذه الأسماء فقال الخمسة الأفعال والصحيح ما الذي قلناه نحن أن تقول الأمثلة الخمسة ولا تقول الأفعال الخمسة لأن ذلك يهم يهم حصر جنسها والخمسة الأفعال نصب نصبها ثبت بحذف مونها إذا ما نصبت نعم هذه الخمسة الأفعال الشرط الذي ذكر فيها نظمنا وهي أن تكون قد دخل عليها عامل نصب والخمسة نصبها ثبت بحذف نونها إذا ما نصبت إذا ما نصبت هذا شرق إذا ما نصبت وما هذه التي بعد إذا هذه زائدة كان نظمنا كان في وسعه أن يقول إذا نصبت ويسقط الماء ويسقط الميم يسخط الماء هذه طيب. فهذا الأمر هذا جمعه بعضهم في فائدة خفيفة في بيت من الشعر فقال يا طالبا خذ فائدة ما بعد إذا زائد يا طالبا خذ فائدة ما بعد إذا زائد وهذا قد دل عليه القرآن قال الله عز وجل وإذا ما غضب هم يغفرون تستطيع أن تقول إذا غضبوا هم يغفرون لماذا زيدت هذه؟ للتوكيد التوكيد. كما قرره أحد التفسير قرره البيانيون إذن هذا معنى قولنا أن, أن هنا زائدة زائدة فإذا قال القائل والخمسة الأفعال نصبها أن النصبها ثبت بحذف نونها إذا ما نصبت أو قال الآخر والخمسة الأفعال نصبها ثبت في حذف نونها إذا نصبت صح السياق واتسق الكلام ولا ضيرا من ذلك إذن ما هنا زائدة إذن الشيط الذي ذكره هو أن تكون قد عامل فيها عامل النصب عامل النصب قد عامل في هذه الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة الأمثلة الخمسة فإذا دخل الناصب على الأمثلة الخمسة في مثل قول الله عز وجل ولن تفعلوا فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فتفعلوا هنا منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون التي كانت ثابتة التي كانت ثابته وعليكم السلام تفضل الذي كانت ثابته المقام فلما حذفها كان هذا علامة كان هذا علامه علامه, علامة هذه الامثله الخمسة علامه نصبي هذه الامثله الخمسه طيب إذا تقرر هذا فجنس تقسيم هذه العلامات التي ذكرها إما أن تكون علامة وجودية وإما أن تكون علامة عدمية إما أن تكون علامة أصلية وإما أن تكون علامات فرعية فالعلامة الأصلية الوحيدة هي الفتحة والعلامات النيابية هي الألف ولياء والكسرة والحذف والحذف إنما يصلح ضمن الجنس الآخر وهي علامة سلبية يعني الحذف يعني هو علامة سلبية وأما الآخر فعلامته ثبوتية أما الأخرى فعلامتها ثبوتية إذن هذا هو الجنس الذي ذكره فيما في يكون فيه النصب داخلا وبالتفصيل سواء كانت العلامة فرعية أم أصرية سواء كانت ثبوتية أم عدمية ثم قال بعد ذلك فضل محمد في بعض شعر العرب ورد يعني ذكر الناصب لكن الناصب لم يكن مقصودا به النصب هناك وإنما كانت مثل أن خاصة في أن تكون مهملة فهذا الإهمال الذي وقع في مثل أن وقد يأتي بعدها الفعل من الأمثلة الخمسة يعني ساقط النوني لكن لم تعمل فيه أن لم تعمل فيه أن وإنما عمل فيها ما قبل أن لماذا؟ لأنها كانت مهملة في ذلك السياق وفيه من الشوائد الشعرية الكثير هذا يعني فقط على جهة التمثيل لو وجدتموه الإنسان ينبه عليه رضا محمد الله. قال النظم رحمه الله باب علامات الخفض علامة الخفض التي بها في كسر وياء ثم فتح فاقتفي فالخفض بالكسر لمفرد وفا وجمع تكسير إذا من صرف وجمع تأنيث سليم المبنى واخفض بياء يا أخيا مثل يا أخي, يا, أخي يا أخي المثنى أخفض بيا إن يا أخي المثنى والجمع والخمسة فعرف وأترف واخفض بفتح كل ما لا ينصرف إذا قال فاصل ذكرنا سابقا أن الباب ليس من شرطه أن يذكر تحته فصول لكن لو ذكرت فإنه الأمثل كما قرره بعض المناطقه لكن الصحيح أن الباب سواء أن ذكر تحته الفصول أم لم تذكر تحته الفصول فلا غير من ذلك ليس من شرط الباب أن يذكر فيه العبد أو صاحب الكتاب فصولا لكن لو ذكرها يكون التنسيق في الكلام أولا وأولا طيب قال فصول في علامات خفضي فصل في علامات الخفضي نعم علامات ذكرنا أن العلامة في اللغة تطلق على الأمارة بعضهم التفريق بين العلامة والأمارة كما هم ذهبوا بعض الوصولين هذا في باب الوصول إذن العلامة هي كل ما وضع ولزم من وجوده الوجود ولم يلزم من عدمه العدم لو قيل لك مثلا الاسم من علاماته النافعة من خواص الاسماء <تصفيق> ال اذا دخلت ال هل تقول الف واللام ام ال هذا ذكرناه هل تقول الالف واللام ام ال ها يلا يا جماعه ال تقول ال انت محمد من يقول الالف واللام سكوتكم هذا يعني قلنا الف واللام محمد المهل. El, talimed ja Ah, san, għada võttelili. Ġobu, Ġobu, Ġobu, Ġabu, Ġabu, Ġabu, Ġabu, Ġabu, Ġabu, Ġabu, Ġabu, Ġabu, Ġabu, Ġabu, Ġabu, Ġabu, Ġabu, Ġabu, Ġabu, Ġabu, Ġabu, Ġabu, Ġabu, مثلا أنت قال ماذا ذكر ما في حصتي السالفة فيقوم آخر ويجيب فيقول الشيخ العثمين جوابك خطأ لأن الجواب لم يوجه إليك صورت كيف <تصليق> وكذلك هنا يعني لما يقول إنسان أل فإنه يعلم كذلك فعل أخونا عمر فقال أل ينطق بها كليا لا جزئيا لا باسمها وإنما ينطق بمسماها لأنه لو قيل لك لماذا تقول في هل هل لماذا تقول ها ولا تقول هل لأن الكلمة إذا تكونت من حرفين مطيقة بمسماها لباسمها اسم الحرف هو الألف والاسم الآخر هو اللام أهل الكوفة يقولون تعبر بالألف واللا والصحيح أنك تعبر بالألف نعود لكلامنا علامة من علامة الأسماء صح ولا لا طيب إذن هي علامة من علامة الأسماء طيب. قلنا في العلامة أنها ما لازم من وجودها وجود المعلم <تصفيق> الذي هو الاسم هنا المعلم هو الاسم هذا المعلم هل ينزم من عدمها عدمه لا لأنه فيه علامة أخرى لأنه فيه علامة أخرى لا يصلح معها دخول ال مثل محمد هذا اسم الله هل يصلح معك أن تقول المحمد لا يصلح ما كان تقوم محمد هذا معنى قولنا أن العلامة ما يلزم من وجودها وجود المعلم ولا يلزم من عدمها عدم المعلم وهنا كذلك قصد إليه أن العلامات التي سيذكر ذكا يلزم من وجودها وجود المعلم الذي هو المخفوض ولا يلزم من عدمها عدمه لأنه قد يستعاض عنها, عنها بعلامات أخرى فقال علامة الخفض التي بها يفهي كسر وياء ثم فتح فاقتفي قال علامة الخفضي ولم يقل علامة, علامة الجر علامة الخفضي وما شات لمذهبي مذهبي صاحبي الأصل لأنه كوفي المذهب فلما كان كوفي المذهب حكى ما كان من مذهبه من التعبير بالخفض دون الجر وأما أهل البصرة فيقولون الجر طيب هل ثمت ما ينبني عليه؟ هذا الأمر الظاهر أنه من خلاف المعنوي كما قال الشيخ بالعثيمين رحمه الله هذا من خلاف المعنوي الذي لا قائل تحته لو عبرت بالخفض يعني فهو تعبيره وسليم إن شاء الله لو عبرت بالجري كف الله المؤمنين الجدال لأن البسريين يعني معروفون بجانب التدقيق في هذه الأشياء فقد يناقشونك ويعني يكون يعني تقع في حيصة يعني حيصفيس كما, كما يقال فشاهدوا أن هذا المقام قد ذكرت لكم في السابق أن غاربية ما يقع من الحلاف بين المدرستين يرجح فيه مذهب أهل البصرة قد نص على هذا ابن الأنبالي في كتابه الإنصاف في مسائل الخلاف بين الكوفيين والبصريين من علماء النحو هذا كتاب نافع جدا إذا كان الإنسان قد جاوز مهما صعبا في هذا العلم وهو علم النعو فإنه حقيق به أن ينظر فيه لأن فيه من التعليلات الشيء النافع والنافع جدا والتأصيلات الشيء النافع والنافع جدا إذن قلت علامة الصدر التي بها كسر في كسر وياء ثم فتح فاقتفي كسر وياء ثم فتح فاقتفي إذن ثلاث علامات ذكر ثلاث علامات العلامات, العلامات العلامة الأولى وهي قوله كسر هذه علامة أصلية لماذا نقول أنها علامة أصلية لأن الأصل يعمل من دون شرط بخلاف الفرع الذي يحتاج فيه إلى شرط بخلاف الفرع الذي يحتاج فيه إلى شرط طيب قال كسر قد ذكر سابقا ضم وبعده فتح وهذه القاب للبناء وليست القاب للإعراب ونحن بصدد المعربات فما الذي حمل نظمنا على التعبير بالضمه الأسان يقول ضمة ولا يقول ضم لأن الضم ألقاب البناء والبناء مقابل الإعراض ولا يمكن أن يجمع بين كلمتين ولا يمكن أن يجمع في كلمة واحدة بأنها معربة ومبنية من جهة واحدة من دون انفصال من دون انفصال عبر كذلك قال كسر ولم يقل كسرة قيل لضيق التفعيلة عليه أو يكون مقام ثاني وهو ما ذكره الأهدل من أنه نعم أنه يصح التعبير بألقاء البناء على الإعراب أو بالإعراب على البناء لا غير من ذلك البته وهذا جنح إليه الأهدل في كتابه الكواكب الدرية ونصره نصبا عزيز. كسر وياء ثم فتح فاقتفي وياء ذكر الياء بعد الكسرة لأن الياء بنت الكسرة إذا أنت يعني يعني رفعت صوتك بالكسرة ومددت بها تصير يا إيه. فلما صار فيها أن حسن أن يقدم بما كان فرعا مباشرا عما كان فرعا لا مباشر فالفرع المباشر هي الياء والفرع غير مباشر هو ما ذكره من قوله ثم فتح ثم فتح قال فاقتفي أمر بالاقتفاء وأمر بالاتباع قفا يقف اتبع نعم وهذا يعني فيه فائدة الاتباع فيه فائدة الاتباع في كل شيء حتى في النحو لابد أن تكون سلفيا حتى في النحو لابد أن تكون سلفيا أن تكون متبعا لأثاب من قبلك لماذا؟ لأن أولئك الأول الأشاوس الذين كتبوا في فن النحو ولا إما الفطاحلة الذين ما تركوا لقائل مقالة ولا لمعادد مجالة قد كفوك مؤنة النظر في هذا النحو وليس معنا هذا أن يكون الإنسان لا سبيل إلى تجدد بعض المسائل والقضايا التي قد يقف فيها على بعض الشواهد العربية كما ذكرت لكم لماذا فصلت في باب العرب كلمنا عنها مطولا كيفما الإنسان أنه قد يقع الخلاف في بعض القضايا النحوية بناء على الخلاف في أي, أي الكلامين أشد قريحة فإذا عرض كلام البائدي كلام العاربي فإنك تقدم كلام البائدي لأنه أقوى قريحة لأنه نطق بالعربية قبلها ويعرف أوجهها ولم يختلوا برانه من العجم فبقيت على السريقة بقيت على السريقة ليجري هذا اختلفوا في السريقة ما معنى السريقة بعضهم يقول أن السريقة ما كان من العرب العرباء وإن لم يقوم فصيحا في نفسه وبعضهم يقول أن السريقة شرط الذي ينبغي أن يضافي إلا يكون فصيحا أفصح شيء فيقال له سريقة طيب قال فَالْخَفْضُ بِالْكَسْرِ لِمُفَرَضٍ وَفَاءٍ وَجَمْعِ تَكْسِيرٍ إِذَا مَنْصَرَ فَالْخَفْضُ بِالْكَسْرِ أي بالكسرة أي بمسمى الكسرة بمسم فالخفض بمسمى الكسرة قال فَالْخَفْضُ بِمُسَمَّى الكسرة أي أن أولى العلامات هي العلامة الأصلية ان الأولى بالذكر الأصل قبل الفرق أن يذكر الأصل قبل فرعه طيب فهو بدأ بالأصل وعبر عنه بالكسر وقد ذكرنا علاك ذلك وأما فيما يتعلق بالمواضع التي يدخل فيها الكسرة خفضا فلا شك أنه ثمة تقديرا من النظم ولو على جهه الحس ولو على جهة المعنى من أنه لابد أن يكون ثمة عامل يعمل الخفض في هذا الكلام فلم لم يكن عامل لا تصور أن أقول لك محمد فتقول أنت مكسور محمد واسكت فقلنا ان تمكسر اقوله بدل في سياق وفي السياق يكون قد عمل فيه عامل الجر فما هو الذي يعمل الجر في الاسماء نقول ما الذي يعمل الجر في الاسماء لانه معلوم لديكم ان الجر من خصائص الاسماء الا فعل لا جر فيها سياتي ان شاء او قد معنا في باب الاعراب قد خصص بالجر كما خصص الفعل بجزم فعله قد خصص الفعل بجزم, خصص الفعل بجزم فمن خواص الافعال الجزم ومن خواص الأسماء al أو الخفض كما قال makala kall-makala. هذا المقام mehed al-makal, al-makal, al لا al-makal, al-makal, al-makal, al في al-makal, al-makal, al-makal, al-makal, al al قال الله عز وجل واقسم بالله جهد ايمانه واقسم بالله فالله لفظ الجلالة مجوا بالباء والما تجته هل كسره ما الذي عمل فيها الجر ما الذي عمل في هذه اللفظه الجر الحرف اذا كان العمل فيها هنا الحرف النوع الثاني من العوامل الاسم الاسم أيضا يعمل الخفض في الكلمة وهذا خصه بعضهم بالمضاف خصه بعضهم بالمضاف ففي مثل قول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم الله مضاف إليه ما الذي عمل فيه الخفضة؟ ما الذي عمل فيه الجر؟ كما قال أخونا محمد قيل المضاف وقيل الإضافة نفس الإضافة هي التي عملت فيه وكيله حرف مقدر بين المضاف والمضاف اليه اتستطيع ان تقول انت في مثل قول اللاز... اسم الله. طيب هنا صعب التقدير مقدر في موطن اخر تقول قال محمد خاتم الحديد لا يجوز بالحديد <تصفيق> فاختم حديد هذا مضاف ومضاف اليه بعضهم يقول ان الذي عمل في المضاف في المضاف هكذا على الاطلاق ما هو حرف مقدر كانك قلت خاتم, خاتم من حديد فبعضهم قال أن الذي عمل جر في المضاف اليه اما الحرف المقدر بين المضاف والمضاف اليه بعضهم قال المضاف وبعضهم قال الإضافة وبعضهم قال الإضافة صارت كم قولا؟ ثلاث أقوال ما هو الصحيف؟ المضاف هذا الذي جنح إليه كثير من النحى أن المضاف هو الذي يؤثر في مدخوله الجرى هو الذي يؤثر في مدخوله الجرى إذن هذا هو عامل الخفضي بعضهم ذكر عاملا آخر تبعية لكنه ضعيف لكنه ضعيف وكذلك بعضهم ذكر المجاورة كقولك مررته بجحر ضب خرب فقوله خرب إنما خفض مجاورة ولم يخفض أصالة هذا بعيد طيب إذن هنا قال فالخفض بالكسر لمفرد وفا إذن أول الأجناس الذي دخل عليها الكسر هو المفرد وعرفنا المفرد. المفرد عرف لنا المفرد من يعرف لنا المفرد النحو صعبة سلجب يراجع, يراجع. <تصفيق> <تصفيق> ها طيب لما تقول ما دل على واحد واحدة أتيك أنا بفعل الذي يدل على واحد واحدة واحدة لي تأتي هذا أو الحرف لي تأتي هذا تقول هو اسم هذه خاصية في الكلام طيب هو اسم دل على واحد واحدة واحدة ها؟ ولم يكن من الأسماء الستة لأنه فيه من الأسماء السيتم يدل على واحد أخ هل يعربه بالكسرة خفضاً؟ لا يعرب به ولا يعرب به الكسرة لا يعرب بالعلامة وإنما يعرب بالحرف نعم هذا ذكرناه نعم يعني هذا على جهة التعريف بالاستثناء التعريف بالاستثناء كما ذكر الأخ نعم الشاهد ان هذا الإسم المفرد يعني خصه بخاصية فقال فالخفض بالكسر لمفرد وفا ما معنى وفا؟ أي أنه استوفى جميع الحركات الإعرابية الاسم المفرد استوفى جميع الحركات الإعرابية الأصلية فبماذا رفعناه؟ بالضمة وبماذا نصبناه؟ بالفتحة وبماذا خفضناه؟ قال هنا بالكسرة إذن هذا معنى قوله لمفرد وفا أي استوفى جميع الحركات الأصلية ثم قال وجمع تكسير إذا من صرفا جمع التكسير على جنسي إما أن يكون مصروفا وإما أن يكون غير مصروف إما أن يكون منصرفا وإما أن يكون غير منصرفا وأوجه التكسير ستة قد ذكرناها سلفا إما أن يكون ب. Tereedi xekl, imman jekona bizzijada, imman jekona għan noxon, imman jekona taredi xekl ma' zjeda, taredi xekl نعم؟, نعم،, نعم،, نعم أحسنت رجال هذا منصرف ماذا لنصرفه تنوين لأن التنوين من خلاص الأسماء وهذا التنوين يسمى تنوين التمكين لأنه ممكن في باب الإسمية بخلاف جنس من الأسماء الذي شابه الفعل فأخذ حكمه وهو أنه لا يظهر عليه الخفض ولا يظهر عليه التنوين فلما نولناه دل ذلك على أنه مقصود به المنصرف مقصود به هنا المنصرف اذا جمع التكسير المنصرف يكون على هذا واما جمع التكسير غير المنصرف فإنه يعرب باعراب سيته ذكره ثم قال وجمع تانيث سليم المبنى وخفض بياء يا اخي المثنى وجمع تانيث سليم المبنى وجمع تانيث يعني وخفر بكسر كما قال هو جمع تانيث أي جعله مخفوراً بالكسرة من يمثلها تمر بالمؤمنات وهل قد اتبصرك طيب قال محمد مررت بالمؤمنات ها الطاهرات الذيل مثلا مررت بالمؤمنات الطاهرات الذيل طيب فقولك مررت بالمؤمنات المؤمنات جمع مؤمنة جمع مؤمنة, جمع مؤمنة هل سلم مفرده من التغيير سلم مفردهم من التغيير يعني لم يتغير وإنما بقي على أصل مفرده فليجن هذا سمن سالم بخلاف جمع التكسير الذي لم يسلم من التغيير لماذا سمي تكسيراً لأنه انكثر مفرده عن أصل بنيته ولم يبقى على أصل بنيته فسمي جمع تكسيره وهذا سمي جمع مؤنث سالم لأنه سلما من التغيير وليس هذا Birka eedat liaġi liħad, ġena ħababuħum, eedat taberi, mille maġumi għabi eedifin في mażirda tein, den, fimetita kaudika seġda, seġda dat, ħadġa, maġumi għabi eedifin vataim mażirda tein. Lennekada ukkult segelim, nemis fimet tarir, kena tsegġ, da, da, da, ده da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, الحاصلة في جمع التكسير فقال وجمع تأنيث سليم المبنى قال فالخفض بالكسر مفرد وفا وجمع تكسير إذا من صرفا وجمع تأنيث سليم المبنى واخفض بياء يا أخي مثنى فقال وجمع تأنيث سليم المبنى إذن جمع التأنيث فتقول بالمؤمنات بالمؤمنات جا يعني جار مجرور تقول مؤمناتي اسم مجرور بالباء وعلامة جده الكسرة ظاهرة على آخر ظاهرة يعني موطن العراب والآخر طيب. وجمع تأنيث سليم المبنى واخفظ بياء يا أخي المثنى خطبك بالأخوة لأن مقام التعليم مقام مبني على التراحم أولا وآخرا هو يرحمك برحمة تليق بك وأنت ترحمه برحمة تليق به فتراحم العالم مع المتعلم هذا مسلك قديم للعلمة فما من مسألتنا إلا وتجد تواصي بجانب الرحمة اعلام رحمك الله وهذا قد قررته يرحمك الله فهذه هي يعني باب التراحم كذلك الأخوة المشعرة بأن النسبة أولا وآخرة هي نسبة أن النسبة أولا وآخرة هي نسبة, نسبة دين. وأن عقد الولاء والبراء إنما ينبني على لا إله إلا الله ولا ينبني عقد الولاء والبراء مع الناس على نزعة هرقية أو يعني على شخص أو على غير ذلك من الأشياء التي نسأل الله عز وجل سلمنا من, من لأوائها واخفض بلياء إن يا أخي المثنى المثنى, المثنى أيضا مخفوض بلياء هذه هي العلامه قال وجمعتكسين اذا انصرفا وجمعتين تسني مبنا ثم ذكر العلامه الفرعيه فقال واخفض بياء اخف بياء يا اخي المثنى فالمثنى مخفور بالياء مخفور المثنى بالياء مخفوض هذا, هذا المثنى بالياء فتقول مثلا مراتب المسلمين مراتب بالمسلمين فالمسلمين كيف تعربه من يعربه المسلمين نعم عن الضمة راح تقول عن الضمة يعني فمك رايح لا الضمة طيب نيابة أحسن نعم نيابة الكسرة لأنه لأنه مثنى لأنه مثنى والنون احسنت اي عوض عن التنوين في الاسم المفرد عوض عن التنوين في الاسم المفرد قال وجمع تانيه السالم واخفض ياء يا اخر المثنى والجمع والخمسه تعرف واعترف قال والجمع معطوف منصوب على انه معطوف على المثنى وقال هنا والجمع اطلقه كما اطلقه سابقا لم يقل جمع المذكر السالم لأن الضابط هاهنا أنه متى ما أطلق الجمع عند النحات من غير تقييد له وكان قد ذكر معه المثنى وقد ذكر هو معه المثنى انصرف ذهنهم إلى جمع المذكر السالم جمع المذكر السالم نعم وجمع المذكر السالم يعني نمثله لأننا قد عرفنا جمع المذكر السالم وذكر الملحق به تكلمنا ترصيليا عن هذا المقام فهنا يعني كما قال قالهم إنما النحو قياس يتبع النحو هذا قياس يتبع الإنسان يدخل قاية في أول شيء في أول الباب ثم بعد ذلك يمثل عليها فقط فهنا قولنا قوله والجمعة أي والجمعة كذلك اخفضه باليائي فمثاله بالمؤمنين الأوف الرحيم فقال الله سبحانه بالمؤمنين كيف تعلم بالمؤمنين قال بالمؤمنين ان تاهب ما جوهم بما العامل كما العامل كما ذكرت لكم له رساله في ذكره من اجناس وكذلك بعض الاشياء التي يعي المعربه الوقوف عليها يعني لا كل المدرسين كاعراب قبط وبعض شايد أن هذه الرسالة نبه فيها في مقدمتها على ما ينبغي أن يكون دائرا في لسان المعرف الآن أنت أغفلت جانبا مهما هو ذكر العامل تقول بالمؤمنين طيب مدام كان ينخفض يحتاج هذا إلى عامل والعامل ذكرنا أنه ليس جنسا واحدا لو كان جنسا واحدا يصير المعروف عرفا كان مشروطا شرطا يعني المعروف عرفا يمكن مشروط ان شاء الله خلاص لا نحتاج الى لكن لما أنا كان أنا اكثر من جنس واحد واحد. كان مثلا الخفض من يكون بالحرف واما يكون بالاسم اذا نحتاج الى تقييده هنا هل كان بالخفض الخفض بالحرف كان Bilharfi. ب قلت وأنت قلت مخفوض إذن هنا مخفوض بالحرف ذكر هذا مهم. لأنه جمع سالم ولا سالم هذا في مجلس نحوي سالم لماذا سالم وليس سالم أحسنت هي صيفة للجمع وليس صيفة للسالم هل يصيح سالم أحسنت بناع المجاورة والقول بالمجاورة في الضعيف نعم إذن هذا كما ذكر الأخ بالمؤمنين أوفرحيم. قولك بالمؤمنين جار مجرور فالمؤمنين اسم يعني الآن سنعمل بعض المسائل أولا هو اسم لماذا هو اسم لأنه من خواص الأسماء الخفض فهو مخفوض على جهة ظهور الحركة عليه وإن كانت فرعية وكذلك هو مخفوض بالحرف فدخول الحرف عليه لأن النظم قال قبلا وبحروف الجر وهي من إله وعن وفي ورب والباء وعلى والباء إذن الباء من حرف الجر وهي من خواص الأسماء هي من خواص الأسماء إذن قولك هنا بالمؤمن هذا مما يصلح أن يكون فيه العراب نيابيا لا أصليا ويكون بلياء فتقول والجمعة والخمسة الخمسة ماذا يقصد بالخمسة, بالخمسة بالخمسة نعم يعني عبك قريب حب اسمي هكذا. احنا ذكرنا أن الأسماء فيها الخفض ولا جزمة فيها وأن الأفعال أحسن فيها جزم ولا خضة فيها إذن الشيء من هذا المقام الوقت شغل كريم فقلت أن الخمسة قصد بها هنا الأسماء الستة على الصحيح أو الخمسة على ما ذكره هو وأضافها صاحب الملحة فقال ثم هنوك سادس الأسماء فاحفظ, فأحفظ مقال حفظ الذكائي يعني قوله ثم هنوك سادس الأسماء أي عده من سادس الأسماء هو قوله سيبويه وهو الصحيح في هذه المسألة هو قوله سيبويه وهو الصحيح في هذه المسألة خلافا للزجاج والفراء اللذان زعم أنه لم يسمع عن العرب هنوكا بالواوي ولا هناكا ولا هنيكا وإنما سمع عن العرب هنوكا يعني لغة النقص سمعت أما اللغة المشهورة فلم تسمع هكذا يقولون لكن هذا يرده سبويه وراجح في قول سبويه لماذا؟ لأن الترجيح إنما يكون بناء على من حفظ الشواهر وسبويه قد استدل بكثير من الشواهر على تقرير هذا على تقرير هذا الأمر وليجري هذا يقاعد العلماء قاعدة وهي أنه من حافظ حجة على من لم يحفظ من حافظ حجة على من لم يحفظ فأخذنا بهذا القول وجعلناها ستان قال فعرف وأعترف فعرف بهذا من باب إطلاق المعرفة على العلم خلافاً للمتأخرين الذين يرون الخرق بين المعرفة والعلم ها المعرفة والعلم بمعنى واحد دل على ذلك القرآن قال الله عز وجل الذين يعرفون أبناء قال الله عز وجل يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وإن فريقاً منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون قال يخلوذاني فأصدق الله عز وجل ما كان علما على ما كان معرفة أصدق الله عز وجل ما كان علما على ما كان معرفة وهذا مذهب الحنابلة وهو أن, وهو أن المعرفة والعلم بمعنى واحد ها؟ بمعنى واحد قد ورد في كلام شيخ محمد بن أهرب رحمه الله قال اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم تعلم أربع مسائل ماذا قال الأولى؟ معرفة الله فأصدق المعرفة على مكان علما وهذا ماذ야 بالحنابلة كما ذكرت لكم وهو الظاهر والعلم عند الله أما فيما يتعلق بالله عز وجل فهذا لا ليصف الله عز وجل بالمعرفة لا بناء على التفريق بين المعرفة والعلم وإنما بناء على أن صفات الله عز وجل وأسمائه توقفية أن صفات الله عز وجل وأسمائه توقفية فليط هذا هذا يعني فيما يذكره في باب قول الناظم فعلك أي فعلم فعلم ها فاعلم يعني جزما واعترف اعترف بهذا الخير الذي قد ذل بين يديك في الاولى قال فغتنم فذا الحد اغتنم ايد عدته غليمه فهو طبعا غليمه بارده انت جالس في البيت ويصل لك العلم هم يعني بذلوا الغاليه والنفس كي يحصل هذا العلم جله وجليله وقضه وقضيره كي تاكله انت غضا طريا يعني انت تاخذه تاخذه يعني غضا وطريا من غير ما تعب فلابد عليك أن تعترف بنعم الله عليك وخيره المزدى اليك بانذلل لك اهل العلم الذين يقربون لك هذا المعلوم الذين يقربون لك هذا المعلوم الذي أنت تأخذه من دون ما تعب ولا نصب لكن نصبك أنت في الحفظ وفي الفهم وفي إدراك ما ينبغي إدراكه وتقرير ما ينبغي فهمه وعقله هذا مهم جدا ثم يأتي الإنسان يصعي بالنحو ويقول النحو هذا ما سطعنا إليه سبيلا وهو لا يحفظ وهو لا يفهم هو لا يراجع ثم يقولنا والله ما قد فعل هذا النحو والنحو هذا الصعب وصحي كما يقولون يعني النحو هذا صعب وطويل سلمه إذا ابتقى الذي لا يفهمه أراد أن يعجبه فيعجبه قال الشيخ من يثيمين سهل وقصير سلمه يعني كنت طلعوا حبا حبا إن شاء الله توصل بإذن الله إذن شيء من هذا المقام أن ما, ذكر ما, ما ذكره النظم هنا هو حصر جنسي في العلامات ثم قال بعد ذلك واخفر بفتح كل ما لا ينصرف هذا يطول المقام معنا فيه سنأخذه بإذن الله في الحصة القادمة تخلم عنه الممنوع من الصرف والعلل التي تمنع الصرف نعم شوف الورطة هذه فشاهد أن نعم ما سبعتك شر ما بها ما بها أنت كنت بالجسد فقط <تصفيق> مثالها يعني تقصد المثال صح لم أمثل عليه طيب قال أخونا قال الخمسة, الخمسة الأسماء التي ذكرها هنا لم أمثل عليها يعني مثالها ظاهر تقول مثلا نعم يرجعوا إلى أبيكم فقول يا بانا ابنك صرق فقال الله عز وجل يرجعوا إلى أبيكم, أبيكم. يعني عبد الرحمن أريبانس Ariba. يرجعوا إلى أبيهم نعم لا توجد إذا هذا المقام الذي ذكرناه هو الذي عده النظم من من الحركة الأصلية والحركات النيابية الفرعية وأن هذا ما ستكون في التعليم دقيق كما ذكره صاحب التوضيح الأزهلي وجعله يعني من أمثل ما يقتدى في جانب التعلم خاص فحصر الجنسي هذاك سترون مع الشيخ الكريم بعد هذا الدرس حتى الشيخ بن سعري رحمه الله قد حصر جنس المتعلم يعني هذا الحصر مفيد جدا لطالب العلم مفيد لنا نحن من جهة إدراك المعلومة إدراكاً حبسياً يعني حصرياً فهذا الحصر كما قال بقيم معرفة الفنون في معرفة التقاسيم يتصور الإنسان هذه التقسيمات يعني ما تذهب للبيت أنت الآن هذا الذي ذكرناه الآن تكتبه أنت وتقرره كشجرة تفريعية هكذا ويقع معك إدراك ولو نظرك كلية في هذا العلم والله الموفق لهذه السبيل وأما فيما يتعلق بآخر مبحث في باب الخفض وعلاماته هو ما لا ينصرف سنتكلم عنه مليا بحول الله عز وجل لأنه لابد أن يفهم هذا الموضوع لأنه يعيي كثيرا من إخواننا كثير من يبحث في النحو لعله لما يصل لباب الممنوع من الصرف أو باب المنصب بإضمار آآ يعني آآ آآ أن وإن يعني هذا يعني يتعب الإنسان فالجل هذا إن شاء الله سهل فيه بقضايا التسيرية مع الموفق والأم السبيل ها أعطي 5 سخائق لكي يمكنني أن تكون شاء الله وعقدة ما تكمل درس ديالك ١١٤ يجب أن تكون ٤ ساعة لماذا تكون ذلك؟ ها؟ كم؟ طيب، سخائق الله إن شاء الله تقومي؟ بفعل قال السائب أعد علينا مسألة كون الفعل يعمل في الاسم من غير عكس هذا ذكرناه في بابه وقد أكده بارحة في ما يتعلق بأن الأصل في الأعمال للأفعال لأن الفعل حدث ومتكرر ومتجدد وأما الأسماء فهي ذات ثابتة فمتى ما رأيت أنت ما يحسن به التعلق كالجاري والمجعور والظرف والمظروف فهذا إنما يقدر بفعل في الغالب لكن هل هو الأصل لزاما نقول لا ندل القرآن على أنه قد يقدر اسما شيخ بن عثيمين رحمه الله في شخة بيقونية يقول والأنسب أن يقدر فعلا في, في مثل البسملة بسم الله الرحمن الرحيم كتبت بسم الله الرحمن الرحيم هنا نظمته يقصد الناظم طيب بسم الله الرحمن الرحيم في الوضوء أتوضى تقدره فعلا مناسبا للمقام لكن هل يقدر اسما يقدر اسما لأن القرآن ذل عليه قال الله عز وجل اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها مجراها هذا اسم وقد قدرها هنا اسما هذا المتعلق لابد للجار من التعلقي باسم وفعل بفعل أو اسم كنحو مرتقي هكذا قال بفعل او باسم يصح هذا لا إشكال في ذلك لأنه ذل عليه القرآن وهذا الذي جنح إليه حقيقة جنح إليه ابن كثير ورجحه وقال لا غير من ذلك أن يقدر فعلا أو اسما وإن كان تقديره فعلا أنسب من جهة أنه الأصل الأصل في الإعمال أو الأعمال لما يصح لألف عال لألف عال هذا معنى القول الله أعلم بسلام ماذا ليس بسلام هذا يعني يحتاج النفس هو يقول هل يوجد في قواعد نحوية قواعد كلية لا استثناء فيها نعم يوجد في كلام النحو قواعد كلية لا فيها أبدا نعم يوجد هنا وما حصر جنسه فهو مضمن شوي حصر جنسه مضمن شوي نعم لكن يوجد بعد قواعد النحوية التي لها استثناء فيها في الفاعل المفروض هذا قاعدة كلية من وجد عندكم يعني منكم فاعلا منصوبا فليأتنا به طيب إذا كانت تبعية تبعية فماذا نقولها مثلي قال هذا الرحمن نعم قال إذا كانت تبعية ليست فيه من عد تبعية هذه عدها من العوامل عدها من العوامل ابن هشام رحمه الله ابن هشام عدها من العوامل لكن لا, يعني لا أرى يعني الإشكال فيما ذكرت أنت قال كيف نقدر إذن الرحمن الرحيم وما هو الذي عمل فيها نقول إذا قلت بالتبعية إذا التابع أخذ حكم المت... الذي يتبعه فإنما أعرب بالذي, بالذي كان قبل المتبوع وهو الحرف صوت إذن هذا هو معنى قولنا أن التبعية ليس تعاملة لماذا؟ لأن النحات لم يذكر التبعية يعني أئمة النحو لم يذكر التبعية في جهتي العمل لكنهم ذكروا ذكروا ما يكون يعني كالقاعدة الحسية في هذا أو المعنوية في هذا الباب وهو أن التابع تابع التابع للشيء في ما هي تابع له في الحكم فإذا قلت أن هذا الرحمن تابع لله الله بماذا جرى؟ جر بالإضافة الإضافة أصل إذن هنا جر بالإضافة كأنك قلت أنه مدام تابع له إذن جر بالإضافة هذا هو معنى قولنا حصر جنس العامل في الخفض إما بالحرف وإما بالاسم جا. جا المتم المقدمة المتممة المجرمية يشكل وخطط هذا المثل فهي وإنه وشغل المتن الأخ بدلا من مخططين بسم الله يعني فيما يتعلق بجانب تقرير العلم هذا يعني هل هل لي ان اعمل مخططات في باب النحو واحفظ المخطط ولا احفظ المتن يقول العلماء من حفظ المتون حاز الفنون من حفظ المتون حاز الفن لكن ليس هذا دين يدان الله به بعضهم يتعبد الله بالمثوم هذا لا يتأتى لو كان فينا من هو قد تظلع في اللسان العربي على جهة الجبل ماذا ينطق بالعربي يقرأ كتاب لا يلحل نقول له ثمرة النحو مرجوة عندك أنت يعني لو درست النحو يكون من قبيل ليطمئن قلبي اولا وثانيا يكون من قبيل تتميم المقام التطبيق بالمقام النظري أما أن يلزم الإنسان وثمرة النحو فيه مرجوة وهذا لا يتأتى يعني جزمه الامر فيه عليه وأقول أيضا ليس من اللازم أن تقرر على كون الناس اجرميه هذا خطا ايضا الرجل اذا صعب الاجروميه يشوف ما هو يعني أيسر من الاجروميه فيه ناس يعني اختصرت كتبا في النحو فيه مقررات ثانويه يعني عملها علي الجارم شاعر المعروف صاحب البلاغه الواضحه علي جارم واحمد امين ولا اسمه اللي كتب كتاب نعم مصطفى امين مصطفى امين كتاب رائع جدا في النحو نحو واضح هكذا كذلك يعني في البلاء وقل في غيره اذا كان الانسان يصلح معه النظر في المخططات الذي لا يستقيم في النظر في المخططات هو ان الانسان تكون حججه ويعني نظره في الترديدات والتعليلات النحويه قليله لانه يعني يثبت فقط المخططات كان ينصح شيخ حفظه الله بان الانسان يعمل مخططات ويقول شيخنا يعني في جواباته انت لماذا الشيخ يبهرنا يعني سبحان الله تاصيل الشيخ يعني تفريعات وقال لما يسال السائل هو الشيخ لما كان يعني صغيرا في الطلب ورى يعني شجره هكذا وقسم فيها الاصول ها وهم تصور كل يوم يشوف هذيك الشجره تاصيليه لكل اصول الفقه انت لما تساله ماذا يرى هو هو يعني انت لما تجيب شطر من السؤال يعني شويه هكذا هو يفهم المساله هذه والله المسألة هذه من توضع فعنده تخطيط فيبدأ يجي يجيبك ويجيبك على التأصيل يعني هو لم يعد إلا أن حكى لك التأصيل في مسألته ذلك التأصيل يواقع, يواقع كثيرا من المسائل والنظائر الفقهية هذا في أسل الفقه نقول هل هذا حكرا على أسل الفقه؟ لا النحو مثله ما الضير من الإنسان يشجر شجرة تأصيلية في النحو ما الضير من الإنسان يشجر شجرة تأصيلية في المصطلح وهذا قد فعلوا بعضهم علي جمعة علي جمعة دار تفريعات هكذا في الكتاب كله في التفريعات تقسيمات معرفة الفنو في معرفة التقاسم اليسيدة قرأ هكذا ودرس العلم سبهللاً واعتباطاً من دون تأصيل هكذا من دون تفصيل هذا لا يتأتي له نظر فيه شيء حصل يعني الاستفادة من هذا العلم يستفيد الإنسان لا يقرر برنامج من أحد على أحد Antil-għam, stis-ħelta, annam, kallas-ħafarim, s maral-l-fajita, kall-għana, bħidit naħħat fil-ġomija, għal-mensura, għal-qasun. Fakultul-ħu, leġekken meħka طيب هو قال أحبك في الله أحبك الذي أحبتني لعجله قال قلت بأن الخطة بالمجاورة ليس أصلا وقد ورّ ذكره في القرآن الكريم وأنا أضيفه عليه ورّ ذكره في القرآن الكريم وأفصح للغات وأفصح الأوجه لعربيتي ما ورد في كتاب الله هذا من خطأ أن الإنسان يقول قد وقع شاذا في كلام الله هذا ليس أتى وإنما يوزن الكلام العربي بكلام الله عز وجل لماذا؟ لأن الله عز وجل قد علّد من حكم تنزيله الإعجاز ومن حكم تنزيل الكتاب إن الله عز وجل بلسان عربي مبين فهذا اللسان مبين فمتى ما وقعت يدك على كلام فصيح فعلا بأن كلام الله عز وجل أفصح لماذا؟ إن المتعلق الكلام بالمتكلم بي والفرق بين كلامنا وكلام الله كالفرق بين ذاتنا وذات الله سبحانه جل في علا كما قرروا شكل الإسلام فالشهد أن ما ذكرت صحيح لكن الوجه الذي يعترض بك عليه هو أن النظر في جانب العمل هل العمل هو المجاورة؟ نقول هذا تعبير عربي ورد لكن ليس العامل نفس المجاورة ها؟ ليس العامل نفس المجاورة وسيأتي إن شاء الله جد نبهني يعني إذا أتمنا إن شاء الله مشين في هذا النظر الله إن شاء الله سأجد توفيق إذا مضينا في هذا النظر لما نصل لباب المجرورات سننبه على حرف جرش شبه بالزائد وما يعني يعمل في هذه الكلمات وسيأتي نفس الكلام مع هذه باب المجاورة فلنجل هذا قد يكون ظاهر الكلام على نسخين معين لكن هو أسلوب عربي أن تكلمت به العرب هل يزم بأن العامل فيه ونفس المجاورة نقول له هذا هو المقصود لأنه قد يكون عامله شيء آخر هنا عامله لإضافة أخي الكلم عذاب يوم ألم ما أوقعته من جهة المجاورة والمجاور ياخذ حكم المجاوره أجل هذا نهينا عن أن نرتع حول الحما حما المحرمات لأن الإنسان يوشيكون يرتع فيه فالمجاور يأخذ حكم المجاور هذا هو حتى يعني في قولك المجاورة قد يستشف اقتضاب من هذا المعنى من أن جانب المجاورة إنما كان المجاورة المضاف اليه ونحن قد جعلنا الذي اثر في المضاف اليه هو عين المضاف وقيلة الاضافه وقيل حرف الجري المقدر بين المضاف والمضاف اليه باو انا خلاص هذا الحد بزاف درسك طيب هذا اخر شيءنا في فر هذا عز وجل وما بقي من اسئله ان شاء الله في مستهل الدرس المقبل بحول الله عز وجل سنفصل القوله فيه inna subhanta man allahi wahdahu wa la sharika lahu wa inna a'thasu min nafsi ash-shaytan ma rasulun bari'an minhi salla Allahu alayhi wa sallam in qatala lana jiddana wa hazalana wa kha'ana wa 'amdana wa kullu dhalika indana salla Allahu alayhi wa ajala a'malana khalsan li wajhi al-karim wa la yaj'al fiha wa la minha shay'an li wajhi Ja siis ta on vorkautor, Budaik, Randy Leibner, Budaik,